للذين احسنوا الاحسنا وزياده ولا يرقعوا جواهم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 هُنَالِكَ تَدْرِكُ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَيُرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يُرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 كَذٰلِكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَا زَادَ حَقًّا إِلَّا ٱضْلَٰلًا فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذٰلِكَ حَقَّ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ